ربهم جنة وعدا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار قايدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه